ان الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِنَّ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ السائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان ربهم غير مأمون ان عذاب ربهم غير مأمون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 وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ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 حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سراع سِرَاعًا سِرَاعَ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ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 قَالَا يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون يُغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ انا ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وان كلما دعوتهم لتغفر لهم جالوا جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا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 ولا يغوث ويعوث وينسرا وقد اضللوا كثيرا ولا تزد الضالين الا ضلالا مما خطت اتهم اغرقوا فادخلوا نارا فادخلونا ن فلم يجدوا لهم فَأَلَمْ يَجِدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا